تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا من دنا وبنين شهدا وما حدث له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سورهقه صعدا وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال ان هذا إلا سحرين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 نا دي الا وما جعلنا وما جعلنا عدتهم الا في نَتْلُو الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقلن الذين في قلوبهم مرض والكافر وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا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 حَسِبَ بِمَا كَسَبَت رَهِينًا إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي دَنَانِيَةٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ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 آتا نل يقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكره What do we make every audit? Well, Saint, shirt of theault